بِالْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ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 بَنَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ